أَو لَمْ وَعَى عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ إِنْ إِذَا فُجِّرُوا جَهَنَّمَ إِنَّهُمْ كَانُوا بِآيَاتِنَا كَافِرِينَ أَن تُنْشَرُونَ சரி முன்தியு انَ الرَّبُّ مَوْجُومِين أَنَّ قَوْمِي كَلَبُونَ نَطْرَبْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَصْحَ anta ina in yeah.